لا يخترب قراءة في الصلاة لاطلاق النفرين ولا يخترب قراءة المفاتلة بإطلاق النفرين ما تيكسر من كلمة تحديد من الفاتحة عن إلى الفاتح. الفاتح. الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الجدار اليوم الشاكري لأن القراءة من وان ينمي من الشافر من قال اما خالده صلى الله عليه وسلم لا الا الكتاب الى ويلة من الحمام اخبار لا يجب هذا إنه سرّه ما هو قنبلة ينفجر منه ورديو مادي، أنا أقوله، هذا أقوله، أنا عندنا هو الخلاف أنا أقوله، أنا أول من في <تصفيق> أن هذا الشيء قد يكون له عواقب. في هذا واحد لا يخبر عن نصح نصح ويقمر عن المدود واجب الله عليه وسلم صلى الله عليه على Ważne jest, że nasz ludzki świat jest taki, że każdy ma prawo żyć, ma prawo żyć, ma prawo żyć, ma prawo żyć. Dlatego عندنا معي صفات <تصفيق> عدة، طوال المفصل عندنا جولات في هذه الأبواب الصغيرة يمكن أن يساعدنا فيها على القيام بأشياء، مثل المشي، النهوض، الجولات إلى آخره. في هذه الأبواب طوال المفصل، العصب والأجسام أو ذاته، لك الآن. Nie ma w tym przypadku, nie w tym przypadku, że nie ma w tym przypadku, że nie ma w tym przypadku, że nie ma nie ma w tym przypadku, że nie ma w tym nie ma w tym że nie ma w tym nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie نعم عسى نسأل الله أن يبارك فيك نسأل أنك بكرة بأمر مخضر لبعدين نسأل ماذا يأخذ منا من سحبني قادم في أيام وراء بزياد وراء بزياد الثورة بتاعتها في من الشباب في الجمعة الماضية والأربعين في في الثورة النائة التي جلبتنا من في الثورة من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 في <تصفيق> ولايه عسير ريال فهو الهدره غير الاصلي مننا على ولاش نقول بدينا تخمين اخ ممكن وان كان في في أقول لكم أن هذا في سبيل الله هذا في في كل من يقرأ <تصفيق> في قلبك أن تسير أمام ما تقرأ لا أقرأ أن يقرأ في في من غير هذا ما يدرك. هذا ما هي من ترى الله. يسحب انه يجمع بين الصوريه و التاثير يعني, ما يعني ما وفذلك هو ان كانه يعني ما كل الموضوع يعني يعني هو كان و كان له في الصوره هذه يعني يعني لا تقول انه هو يعني يعني الصوره يعني الصحراء ويحكي عن النار ويحكي عن الجو يقول يقول تعيين كي من, من, من الصلاة في من الذي في, في جواب الصلاة تعيينه يعني ما تعيينه حالما ما Yeah. ale chcę, chcę. Chcę, nie هذا الشافعي ونحن قلنا بوجود قراءة الفاتحة من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل يتعيى من ما يفرد من لا يفرد والله احتراج بهذا عن قراءة قال ويطير الإولان على الناس في فرائض فرائض الولد <سؤال> في صلاة في ذلك محمد عليه الصلاة ذلك في يجي فرائضه فرائضه من باب الله من باب شهادة الله من باب القبول من وعلى الى عددان السيطات السحراء والفراح فراوة هاي من من البرواتيه وانا قال وما رواه محمول من من في وينها محلو السراء وماذا نحن عن على على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عن نحن نحن نحن نحن في <تصفيق> نحن نحن قال: إنما ينتمي من ولا ومن قال: وأيضا الناس بالإيمان يعلم من من قال ابو خدم علمه باعتاب صلاه قال اين هذه الامانه كان ما يسمون بكراهيه سبابه عن فهما بالعلم من وكان أولى ماتجا من النبي كان وطلقه من وكان أخوان وآخرائهن أعلم الذي يتلقى أرواهن النبي السلام كان يتعلم وكان هو أعلم من المتبول من أحجان ومن يستعد من اوم الهيئة يكفي agenda انا مش الاشخف من تحدي الحق و نحسر انت ضرright ينناق س PET تكون و نحسير الحقراء و انتهى الحقراء مغلوناع أرعان و مفرعا و overwhelming اذا من الاخرد Kolejne osoby البيانات <تصفيق> التي تم جمعها من اطراد قناه من نفس المحطه الزراعه وخدان كميات في نوع من واض في نوع واض من Gracias. <tose> el عن العربي و دهان ما الله لن يأتداء النبي من كان هذا الحلم محاوله تقريبا من الفل والجاف كان فيها ومن من عن لأي جماعة من أهل العلم من أهل العلم من أهل العلم من أهل العلم من من من ان يكون 이렇게 해서 كانهم حنيفا ولا Chcemy, żeby nasz bóg, Allah Nabi, miał en el انا مع جديد امامك مرأة من شكر و احذر عن نقوق حبك و احذر و اتكلم اتخاذك عن المرأة الله و السلام اخيره من المحاجة و من من لا يوجد به الاول أي من الناس من الأعمال من السبيل من دراوس بيل يصير من غير ذلك. من هم منصور في إحنا عندهم أعمد. سعد يوسف. <متشف> وعبد ولا عند هنا. من شديد فردي يقع على <تصفيق> الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله الدوله من لأني من الله تجني عنا بعدنا ما عندنا حتى في صفات الله لا ما ما واضح كل, كل اللي عنده ذلك هو اخترال ولا الإيمان في النساء في جميع من يوم شديد مثل هذا، ما في هذا الدنيا. مع على عن الصالحين بالصلاة، وأن على من قال إن الذين يسيرون صفا إن شاء الله بينهم رأى آخر خلدين عليهن إن جمع الواحد وقطع الجانبين خذوا الأمان عليهم وخرام خلفهم من الحديث عن أفعال رضي الله عنه الله عليه وسلم وأمته وراءه وأمته وراءه ودخل في هذا السلام الاثنين قال وَالسُّفُرِ الْجَالِسِ الْمُسْتَبِيعٌ فَمَنْ كُنَاهُ فَمِنْ شَهَادَةِ الْفِقْهِ وَالسُّفُرِ الْجَالِسِ أنا نوابك في <تصفيق> دمار في كثيرة من السنين، على ذلك. لا خلنا نكمل المهمة، لا خلنا نكمل المهمة، لا خلنا نكمل أي سند من سندان؟ أي سند من سندان؟ ثم النافس من السجان على السفن عن النساء I want to come to